بسم الله الرحمن الرحيم على أشرف الله الله في من في الله إبل تمام خمس ذود من البعير تمام وهذه الأبعرة هي السائمة تمام والتي لا تلحق بالخدمة من الركب والسفر والحمل عليها والسقي والرحي وغير ذلك على كل ذي ربما تاخذوه الفقه يعني في مطولات في هذا الباب تدرسون هذه التفاصيل هذه <تصفيق> الساله نعم هذا <تصفيق> والعين هي الذهب والفضه هذا سماته العين ها أيوه. الحرف هي الزروة امم نعم والماشيه هنا جنس يدخل فيه الغنم والبقر والابل نعم ايكم قال رحبتني عن مالك عن محمد بن عبد الله الزبايد انه وسأل القاسم من محمد المكتب أنه قطعه بمال العظيمة قال عليه فيه زكاة قال القاسم إن أبا بكر صديقتني ياخذ من مال الزكاة, الزكاة. حتى يحول عليه الحرب حتى عليه قال محمد كان الناس يصفر تواب لو وبالدنيا بالدنيا دي ما يعمل هك. ما عندك من شده فرع فتلك منها إلى اليوم إلى اليوم إلى اقطعه اي سلمه شيئا من الارض ليس له ملك وهذا بما يعبر عنه اليوم ملك الدوله تمام الذي لا مالك لها فتعود الى املاك الدوله وسلطانها هو الامام امام المسلمين فيقطع من شاء يقطعه ان يسلمه اياها تمام باجل معين تمام وعلى نسبه معينه من الارباح تسمعوا بها اليوم يقول لك ما كذا اعطوها لفلان والدعم وزاره الفلاحه باش فهمت يخدمها هذا هو الاقطاع تمام ما زال لليوم ماشي وفما عائلات مشهوره بالشيء هذا نعم فهذا هو الاقطاع نعم ويكون بالتمليك كما يكون بالإيجار كما يكون بالتوكيل وهذه أنواع في بحث الاقطاع كما نجم ملكه كما نجم في إنتاج علها على مدة ينتفع به عشر عشرين سنه بعدين تتعطى له أحدق تمام وهكذا ويخدمها وبعدين المحصول فمتنين. من الزروع كان او من الثمر فهمتني أو غير ذلك سواء كان من المعادن مثلا القحق النفط آه، لذلك جاو يعملوا فيه ما عملوهش المسلمين حتى المسلمين اللي عندهم الماكينات اللي عندهم حد شيء قال لك عنا نفطشكم شيء خرج، إيجا أمريكا خرجن، إيجا بريطانيا خرجن، وعملوا فهمتى عقود إقطاعية إلى أجل غير مسمى، هو لليو، الماكينة تخدم وتخرج ونسبة أرباح تأخذها الدولة، نسبة أرباح تأخذها فهمتني أصحاب فهمتى تلك الشركات، وباذوكم عملوا الفلوس هم. واحنا عملنا ان الفلوس بدي زيد اكسر زيد امرأة زيد جمال زيد احصان فهمتني والذرّة متاعه يبعد فهمتني كرهبة سومة كذا داخل عام كرهبة ذهب داخل عام كرهبة فضة داخل عام الكرهبة فهمتني ديامونت وهما يبنوا في دولة مع كفرهم فهمتني ومع لذاتي مشاهواتي عارفوا كيفش يستخدموها الفلوس احنا ده احنا جيت الفلوس فهمتني كبر وزيد، زيد حوش، زيد كسر، هذا كهو، فأنتي مخه كان في زيد كسر، زيد حوش وزيد على ذلك يدعم الغرب ويدعم فأنتي أهل الخرابه فأنتي من الكفار وغيرهم أنا مش يعطي للزواولة، فشقة فشقة فماش حاجة، يعني تحتاج لم يكن هذا لبنان بخير، لم موجود، في الفرس والروم موجود، نعم موجود وأشار هنا يعني صوّبه وأقره وفعله صلى الله عليه وسلم مع كثير من الصحابة لمن كانت لهم يعني فهمتني خبرة فهمتني ودراية بهذه الصناعات فهمتني وهذه الزراعات فكان يقطعهم صلى الله عليه وسلم نعم اليوم تتعطى لي ما أعرف يقول الناس مخصوصين فهمت عاد هذا هو اسمعنت قطع لبلال ابن الحارث ايه كمله قال إحياء قال عالك أرى والله اعلم ان لا يؤخذ من المعاني ما يخرج منها شيء حتى يبنى وما يخرج منها بدر عشرين بناء عين أو البلد لذلك في الزكاة مكتم وما زال ذلك ما دام في نيل نيل أي استخراج في على ذلك, ذلك, في في في قطع على ذلك الأول فيه كما نعم يخرج فورا كذلك هذا وملك فرق بين المعادن السائله وبين يعني دفين الجاهليه والمركوز منه تمام فهذا فيه الخمس والآخر فيه العشر تمام قياسا على الزرعي نعم والأصل فيه يعني بكل صراحة هو واحد كله ركاز دام تحت الأرض ويستخرج ففيه الخمس ويخرج فورا كما ذكرنا نعم وهذا الفور كما قلت لكم يحتاج إلى نظر يعني مش الفور يعني خرج منه مشاعطة منه المهم يحاول يسرع أنه يعطيه في أقرب وقت واليوم فهمت فما مشكلة فمتني فمتن كما قلنا يعني فما يعني قضاء فني يقضي بجرم هذه الفعلة فلذلك المدبيل واحد يرد باله ها هو هو مش بشي يخرج قيمته من عنده ها اكثرهم يطلعوا الزوولة يعرف شكون يسيروا بشي لا، اكثرهم اكثرهم يتعاركوا وأكثرهم يصبوا ببعاظهم أنا لا عروسة، أنا ندرش نوة، أنا كذا فهمني. وأكثرهم يقتلوا بعاظهم وهلوم ما <تصفيق> جر يعني الشيء اللي نسمعوه لا أطل لي كذا الخمس وفهم وفما الأخر يقول لك ليه داي نهزه يزنني نمشي نبلغ عليه يكلوه بالضرب فهمتني لا ما يأخذ حد شيء فهمتني يقولوا له وين الصندوق الأخر فهمتني ترسلوا يبعد فمتني هزيت منه ونقصت منه فمتني فمعقد فمتني هالوضع متاع الريكاز معقد نعم معلقا أسكت وإذا صار حاجة اسكت ما تقول لحد يا ودي ما تقول لحد فمتني أنا نقول لكم رأي مصيبة فهمتني. قبل يقولوا لمرها ما تعطيهاش سرك احنا في البلاد الذية لرجال ننسي لكل فهمتي تحكي لكم ما تقول لحد تسمحها في بينغاردان لحكة إذا قتلوا ما تقول لحد قل لك لا أخ نثق فيه والأخ لأخ يثق في الأخ لأخ والأخ لأخ يثق والأحكيات تولي منشورة فنتي مشهور لذلك وصوت لم على روعك وصوت خير نعم ويمشي قال مالك المزارع مازيد الزارع يأخذ منه وما يأخذ من الزارع يأخذ منه الآخر جمع عليه يوم إذا جاء يقضي <تصفيق> من الحول إلى من المزارع إذا خص العشلو ولا يقضي ويقول عليه حوال بيوري لم زكاة الداف قال هو ولا عمل ولا من كل هو لكاز وكله فمالك فرق بين المستخرج بلا عمل ولا مؤونه ولا ايجار ومن استخرجه بعمل تمام وادوات وما غير ذلك فكله ركاز كاش يخرج منهم نعم اكثرهم من الكل ميكونوا بالحفير قليل اللي يمشي هكا ويلقى احنا نقوله من التضاريس فهمت الطبيعيه والبيئيه يقع شيء يطلع به قليله يحفر له اكثر منيح فكله ركاز فمتنى وهؤلاء فهمت لا يعطيهم الاجره مما يستخرجه ابدا لانه غرر ربما يحفر ملقه شيء فيعطيهم اجره بعينها اذا اتى يعني بمن يحفر تمام وبمن يستخرج معه يعني واستخدموا الات فإنهم لم يستاجرهم اجاره صحيحه معلومه القدر خرج ولا ما خرج شو اقول لك كان طلعت نعطيكم كما طلعتش لي وليك رب لا خطا هذا نعم كل ريكاز كل يعني هذه هذه الفروع يعني ما صنعت شيئا بين أن يكون يعني فهمت من دول وحضارات وثنية وبين ما كان يعني من أموال ومعادنا فهمت كانت يعني تخضع لدولة ما من فهمت من في زمن ما في أقامها المسلمون لا كله دفين هذا كله دفين كله دفين كله دفين والجاهري ليه عاد تو في هذا أذوكم معروفين، كان جاء كان جاء الأمر ماشي فهمتني هكرا فما فهمت حد منهم ذوم، السحارة ذوم والمشاودين، والآخر جاي بمراركة والآخر جاي بتذيرية والآخر جاي بدرشكون والآخر جاي بسينيغالي فهمتني وهما يسحروا يسحر وفهمت ويعمل، أذو ما ذوم معروفين اشكاروا البحر فهمتني ما، أما كان جاء فما شيء يعني يعاقب الناس ذوما رأوا ما فهمش الدنيا مسيب هم عندهم القنوات عندهم المكاتب والرخص وشهادات فلكيه وروحانيه تمام وانت تعمل رقيه شرعيه يودي بكوا هذيك عليك مثلا عليكم. <تصفيق> اسم الإنسان تعطونه سقب لنا فضة، يسمو ذهبية تبر، شوفوا ولا <تصفيق> كل موجود قال ما الذي في <تصفيق> نقودي ولا في نسكي ولا زكاة في ولا قال عبد الرحمن من اشترى مالا أي اشترى عقارا تطلق الأموال قديما على الحيطان والبستين والعقار ولا يطلقون المال على الذهب والفض بل يسمونه بأسمائها تمام ذهب فضة دنانير درهم لي مال أي لي بستان أو عقار وهكذا نعم لا احنا ولم ذلك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 فإنه كان ضمارا أي مغصوبا يعني من كان له غصب في عقاراته وبساتينه فليس فيها الزكاة تمام لأنه غير قادر على الانتفاع بها ولا استرجاعها ولا العمل عليها تمام فلذلك زكاه فيها حتى تعود إليه المفكوك ويا ما عاد الغصب لا عشناها سنين تسمع أحوال الناس تعجبهم Nesasulanie 1 hektar الهكتارات No. No. no. يتمه. فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبل قبل ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبل ذلك فعليه بالزكاة قال وإن كان قد سالك مقتضى أولا فالزكاة واجبت عليهم مع ما قبل ذلك فإن بلق مقتضى عشرين دينا وعليه في الزكاة to my Dziennik archezidentów, w nie كان ma w ولا يخرج في سبب شيء بيس ولا هلي ولا ذات عواء ما شاء ولا Żeby nie znaleźć źródeł النوابح وبقر الزواج اني ارى ذلك كله اذا فيه باب I uh don't -huh. حين أطول ترى حين أطول تجوهر بلدي فدوار فإن دور في المرض من فلا في الرجلي ذكر أو نام صدقه اعمالي لا شبعان قايل قدماي وهو عند الرجل ليس ثوينا هو بعيد اذا يتي سيح حد من Sądzę, że يعدلوا يعني تجنبوا كرائم أموالهم تأخذش الحاجة البيئة. الوسط لا تأخذ الخائب ولا تأخذ البي الوسط قال نكبوا عن الطعام لأن هذه الشات التي حفل ذرعها لهم بها يعني ما لها يستخدمها بشي خرجوا منها لحليب ويأكلوا منها تمام وكذا الأقولة التي مرت معها فتسمى لكي تؤكل ما تتأخذش ياخد الوسط. نعم قال في زجته ما يقبل منهم ما دفعوا عن وليهم. يجوز له عن الله صلى الله الزكاة الوالي الزكاة يحكي على وقت الوالي وقت الزكاة في زمان الزكاة تول كل صحر وبحر ولا تعطى إليهم الزكاة أبدا لا تعطى لها ولا. لا تعطى لهم من أعطاهم زكاة مرة أخرى نعم لا, لا تجزئ تلك الزكاة فكانوا قديما يعطونها إلى الإمام فنتني. الذي يقوم عليها ويعطيها لمستحقيها تمام الوالي المسلم الذي يقيم الدين ويقيم الحق والعدل هؤلاء لا يعرفونه لا بزكاة ولا بأي شيء فقط فماش حاجة تبتكل فانني ينتفعوا بها نعم ولا يؤدونها إلى أهلها بل هم الذين يأكلونها القذافي بناء كديارته عمر المختار ذيك ها بعهم بثمانية ملايين وعشرة ملايين وتعرف شكون انا اللي سكنك اللي خلاعه فهمتي ورمى زوج جراري ورمى الذري نتاعو فهمت اثنين قعد دككل وديار الكل استولوا عليها الموظفين والكبارات فمتي. وهربوا من الشبهه فكراوها للزووله باش ما يظهرش اللي هو يسكن وما تتعطلهم زاك ما تو ما يعرفش بيه قصدي المهم ما أنتي خرجها واحد أو أعطاه الواحد من أهل العلم يقسمها فلا تعطيه. نعم. اختلف عبد الله بن أبي زيد القيرواني ومحرز بن خلف في إعطاء الزكاة لدولة الفاطمية. تمام. فكان ابن أبي زيد يقول تجزئ تمام وهي زكاة صحيحة إذا أعطاه أولئك ومحرز بن خلف يعني لا يواجهه ولا يعارضه فقها. تمام وكان محرز يقول لا تجزئ انما ياخذونها منكم جزيه وليست زكاه كفرينكم باش من زكاه بفضل. فكان العامة على قول محرز رغم انه اقل منه فقه لكن الصلاح والزهد والبصيره ادى الى ان أفت بهذا وهو اللي كتب له الرساله هذيك كما تعرف الناس ففتوى محرز هي اللي مشات انا بتعتوش. بعدين زادوا شوي قال لم أقتلوا هؤلاء ليسوا على المل فصارت مقتلة عظيمة في تلك الأزمنة وجاء الله بالخير بتلك الفاتو هذا محرز بن خلف اللي هما تشوفه شعاملين قل لك يسر متربي يسر عاقل كان يقرب انصارا واليهود المسلمين وبعضهم كان يفكوا النزاع شرعا مش كان يقربهم لبعض. وذلك علش يحبوه اليهود وانصارا يعني يذكر في التواريخ وما ذكره يعني من ألف في تاريخ أهل المغرب يعني كان رجلا له تمام؟ وله سطوة وله زهد وله فضل كبير الناس تسمع لهؤلاء ومن كثر رفقه يعني وأفته بشيء يعني لا يعول عليه ما تلفت حتى لو كان مفتي كبير فمشوا الناس بفناء محزب الخلاف نعم وقتها دولة بنيع وبيت قالوا خوي ما عش النجمه لبلاد ذي أي برا نمشوا القاهرة نحاول ف الدولة امتياز نغات ب بهذه الواقعه ولا وقتها نقلوا ف وصارت دولتهم بالقاهرة هل قراءة؟ على ما دليلنا على ذلك أنها لا تجزئ عليهم أن يخرجوها مرة أخرى؟ النبي عليه الصلاة قال وزكات تؤخذ من فقراءهم من أغنيائهم فترد على فقراءهم تمام؟ فهذا الجنس جنس المسلمين تمام؟ من أغنياء ملف يعني إلى ملة واحدة وجنس واحد أما إذا اعطيت إلى أهل الكفر مثلا فلا تجزئ نعم لا تجز فقط إلا الصدقة الذي تطوع فيها المرء فهي تجزئ عن الكافر والمسلم فلا بأس بذلك أما الزكاة المفروضة فلا تعطى إلا إلى المسلمين نعم أما مطلق الصدقة فتعطى لاي كان تمام سواء كان كافرا مسالما او حربيا فلا باس بذلك تعطى نعم نعم المسلمين فقط زكاه الفطر تعطى فقط للمسلمين وعمر بن الخطاب لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تلك السيارات من الحرير اهداها الى رجل من المشركين كان بمك تمام والمشركون بمكة كانوا أهل حرابه، فلذلك فيم تريينا من هذا الجواس، تمام؟ فالمكي من آل الشرك كانوا محاربين في تلك الفترة، وعطاه عمر يعني لواحد فيهم يعني يتألفه، فمش ما يراجع روحه، فمش ما يسلم فمش ما يفقده، فلا بأس بهذه العطاءات، نعم. و جاء كذلك عن أسماء بنت أبي بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إنا أمي أتتني راغبة أفأصيلها؟ فقال نعم. افاصيلها مش نزولها؟ افاصيلها بسله تمام وهذا حمله الشافع على هذا الوجه يعني استدلالا بان الصدقه تعطى الى الى ولا باس بذلك نعم اي هؤلاء الذين يعني قيل في قلوبهم اسلموا ولكن نخشى منهم الرد تمام ani na عن Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! ما يخرج من نخل النخيل النخيل اعلاه قال احد الاحدي عن مولى عن زياده بن هدره من شماله يسار عن كرسي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبب السماء والعيون والماء المشرب في سوق عن زياد بن لا من صدقه النخل ولا من هذه أنواع من رديء التمر أسقط الأنواع من التمور فلا تخرج فيها الزكاة تمام رواة ينم الخبيث منه ترفق هذا الخبيث هذا قال مالك الله من يكل ذلك غنم وعذارى صغيرين سفليا والسخر لا يأخذ في الصلاة وحده كل الأمور ثمار ما أخذ صلاة منهم مالك Dziękuję. za kiedy في w kamiej, a kiedy gromi w kamiej, a i kłademy, nie, jest قشره والبرس والعدس والجرجانو تونسي فقال في <تصفيق> منهم ale ثاني بالنسبه للدخن قلنا هو شعير لقشرة لا اي لا السلت هو, هو النوع من الشعير لقشره له والدخن هو حب صغير يقدم طعاما للطيور ممكن الزيوان هذا والله تمام طيب كملنا لا هو ما لازل يتفيه بالتواجه قال قد فيها عندنا ذلك أنا ولئيس في من, من التواجه الرمان والخوخ والت... <تصفيق> كل, من كل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 حين فتحت إفريقية أخذها من البربر تعرفوا هالبلاد هذه فتحت في زمنه وأخذها من مجوس البربر كانوا مجوسيا مجوس قسم قسم مجوسي وقسم فهمتني من عباد الاصنام والتماثيل فأخذ منهم الجزية نعم أي. فقط في فقط في الجزيه لا في الماكل ولا في المشارب ولا في المناكح لا دخل لهذا هنا سنوا بهم في مسألة الجزيه ale Łokaczanie عن a عن tylko Łokaczanie من a ضرب Łokaczanie Ameryki, a także Łokaczanie Ameryki, a także في الغسل مر معنا أنه قال في تلك الأثواب أو لكل أحد ثوب لهنا أخر العطاء لبنته مش نحط شروط ديما في وضعته فهذا هو النظر والبصيرة شو ياكل أول واحد يعطي أول واحد يعطي للناس أولهم أقارب الأولاد أبدا كان دائما يؤخرهم خشية التهم حتى على أبسط الأمور طيب طرف يطرف الحمو يقولوا لا يا خليفة أعطى لأولاده قبل كما جيش خليفة رمضان يقولون رد بالكم في, في المسؤوليات. تمام وإذا كنتم رعاة فاحذروا من هذا وكونوا فقهاء ما؟ واجتنبوا التهمة ما متعطوش رواحكم في حتى شك أو ظن فالناس هكذا حاجهم ديما يشكوا ديما يظنوا ديما يحب يغزروا الخائب تخليش رواحك انت نظيفه تسلمش. ما تسلمش نعم قال مالك الله يراتوك للنعنى من أهل الجزء إلى الجزء لي حيوى حدثنا تلك المباركة ونقول مع العزيزة للعواملين نفع الجزء كمه أزم من أهل الجزء لي حين المسلمون الله على السيئة معنا نحن يصير داخل تدفع خارج تدفع أكثر اكثر من العشر ها سووه معنا نحن نادي مع الجمارك ما اصبح ذلك ومع اهل الكفر الذين يستثمرون لا نحولهم نقصهم شيء يستثمر يخف عليهم يخفوا عليهم, عليهم ويثاقلوا علينا انا وعليش يعمل هو المعمل في زغوان؟ أعملوا له في مجرين باش فيه سيحطه ويتعدى البطل اعملوا له المسلم في الفحص فهمتني له في بعرادة وقعفور وكثنين خل تتحفر فهمتني وخل الكمين تتكسر وخلي يصرف وخلي يصرف في الصنس وهم يعملوا له من هنا في رادس وفي دي ما قريب للمواني سهلولهم لهم وخفوا عليهم خلي يخدموا الفلوس يقولون لهم لا تخلصوا الشتوانس أنا أخبرني يعني بعض العمل في هذه المؤسسات قالوا كانوا يأتونهم ويخبرونهم أن لا يعطوهم أجرة محترمة تعطوهم ماذا؟ تخلص فيه ستة مئة؟ تخلص ثلاثة مئة يكفي بلادنا في خير ونعمه فيبقى بيهتك الفرنساوي والإنجليزي ماذا من ثلاثة مئة يعني مئة خمسين أورو ولا مئة أورو بشي أحسب لك؟ ويحب في بريطانيا يخلص الخدام غادي فأنت ربما ألفين أو ألف ألف يقولوا ليه أعطوهم بس مو المسلمين يبقى دي مالوت الفقير ما يخلطش دي مذليل اي نعم ما جابهاش بالنسب متاع وزادت بالفلوس ما أجبش يأخو اي نعم ما كيف يسوي باب عشوري أن ذمة على حداثي عن من عيني شياء عن سالم عن دلاء عن أبيه من عمر الخضر كان من على من سالم غلام على في من قال عن هذا دون الجزية تمام دون الجزية. النبطه الفلاحه الفلاحه النصارى ها يسموهم تمام والارسين كما جاء في حديث ابي سفيان تذكروا ذلك فإنما عليك اثم الارسين الفلاحه يعني تمام والخدامهم اي هه <تصفيق> الحمص والعدس والفول لا مالك ليس على إطلاقه في البقول في الشام ما فهمش النبتة أصلاً ما فهمش قد ما ح فسرنا لهم فهمنا على <تصفيق> على هال هالمادة هذه ما فهموهاش إيش هي والبسبس ما عندهمش ها الروس لا ذاك موجود هما في في التوابل أكثر من البرس أكثر من وكي البقول اكثر اما هذه نبتة الدراع والبسبس نتذكر المياره وهيش أبدا منين هازون حتى تونسكي يجي ويجيبوا الحاجة كيما تعرف تصبر في الصفر ليه الهريسة هذيك عاد ديما هي وك الزيتون نحكوك الطن هذيك دي ملعولة هذيك هما التونسكي يمشي للحج تقول فهمتني باش توفى الدنيا فهمتاه هي ال ال الحكاية لكل شهر من زمان إذا إذا قاعدوا شهر أقص السكان ذهزوا يعني بك المعلبات وطعماتهم والطن وكل شيء هزوه هكا السكان فهمتني ودبشوا ربع قطعات فهمتاه وفي بيلو يعني بشي بشوفه كل شيء فيه ساق فهمتني في فالآخر يبقى مثقل يبدي يلوش من تونسي يبدي دور في الحرم المكي ييجي عايش وليدي رأوا عندي شوية تماطم ييجي لي وجه له هو مثقل عليه ما أحبش رجحهم ميزان فهمتني لا أكثر ولا أقل ييجي يأخذهم عايش وليدي عاد الشباب ينتفعوا بك الزواج ذاك فهمتني يعملوا منها عولت عام نعرف واحد تونسي غادي فهمت ما يشري حد شيء ما كل ما يشري حد شيء عنده ثمانية سنين عايش ما يشري حد شيء ما كالطماطم والطن وك وكل مقرونه والكسكس ياخذ طريف خضره وكهوف فمت الحم ويعايش مكل الزويده ذي نتاع الحجيج فهمتني اي نعم اش خلى ذاك الفريجيدير الكبير هذاك نتاع الجلاس عرفت من ما خلاهو عنده برشا فهمتني ولا يحط في ذوك مش هلاق واحد زد زيد واحد اخر, زد زد واحد اخر فهمتني. عنده زوز شفتهم انا قال الحمد لله ربي يكثر من مال الخير ايوه ربي يرزق ايه نعم no, but not no, no, no, no.